ياراحل والله لن انساك انت الذي في خافقي سكناك يا ا ل ل ه لن أ ن س ا ك أ ن ت الذي في خ ا ف ق سكناك